السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم ديني أما بعد ما زال كلامه متصلا بالشروط المتعلقة بالعلة وهما يعرف بشروط اعتبار الجامع علة يعني شروط ركن العلة من أركان القياس وكنا قد انتهينا من الكلام على الشرط الثالث وهو أن يكون الوصف منضبطا أن يكون الوصف منضبطا وبينا معنا الانضباط وذكرنا أن المثال الصحيح أو من الأمثلة الصحيحة على الانضباط هو ضبط القصر والجمع للمسافر بالسفر وليس بالمشق مع أن حكمة الجمع والقصر هي المشقة لكن المشقة لما كانت لا يمكن ضبطها علق الأمر بالسفر لأن السفر يمكن, يمكن ضبطه يمكن ضبطه الشرط الرابع من شروط العدلة أن يكون الوصف مناسبا أن يكون الوصف المعنى أن, يكون أن تكون العلة وصفا مناسبا للحكم معنى قوله, قوله رحمه الله أن يكون الوصف مناسبا يعني أن تكون العلة وصفا مناسبا للحكم وقد عرفها المصنف رحمه الله عرف المناسبة عرف المناسبة بقوله هي حصول مصلحة يغلب ظنوا ان قصد لتحصيلها بالحكم هكذا عرفها رحمه الله وهناك تعريف أخرى غير ذلك والمهم هو المقصود والتعاريف انما هي لبيان ماهيه الأشياء وحقيقتها وان اختلفت عبارات اهل العلم في ذلك كم اسكار مثلا الإسكار مناسب لتحريم الخمر كيف الإسكار مناسب لتحريم الخمر الإسكار مناسب في أن يكون علة تحريم الخمر لأن في بناء التحريم على الإسكار حفظ للعقل لأن الخمر يؤثر على عقل الانسان كيف يؤثر بالسكر فاذا سكر الانسان فانه يفقد, يفقد عقله فكذا في ذلك مناسبه في التحريم كذلك من الامثله التي ربما لا تذكر الا نادرا او هي من الامثله الصحيحه في بيان ان الذهب والفضه في الربا الثمنيه كونها ثمن للاشياء وصف مناسب وصف مناسب فيقال فيقال ان عله الربا في الذهب والفضه في النقدين كونهما ثمن للاشياء ثونهما ثمن للأشياء هذا هو الوصف المناسب الذي يناسي الذهب والفضة لأن الذهب والفضة بهما تقوم الأشياء فهما قيمة وثمن للأشياء فأنت إذا نظرت في الذهب والفضة الوصف الذي يناسب الذهب والفضة في العلية هو كونهما ثمن للأشياء طيب الوصف الطردي هو خلاف الوصف المناسب وقد ذكر وأشار إليه ولو يعني نطيل المسائل التي ربما تذهب بنا عن لب الموضوع فلذلك ما كان مهم من يذكر وما كان ليس في موطنه أو الأهمية ليس الداعية إليه الآن ربما يعني لم نذكره في هذا الشرف إذا قيل العلة أو يشترط في العلة أن يكون الوصف مناسبا يفهم من ذلك أن الوصف الطردي غير غير صحيح أن يعلل به عندما يقول أن يكون الوصف مناسبا إذن الوصف غير المناسب وهو الوصف الطردي لا يصح التعليم به لا يصح التعليم به عند الأكثر عند أكثر الأصوليين وإن في المسألة خلاف ويفصلون في قضية يعني قبوله في الجدل وفي غير الجدل إلا أن الصحيح أن الوصف الطردي الوصف الطردي ومعنى الطردي الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة ليس بينه وبين الحكم مناسبة أن هذا ليس حجة هو قول أكثر الأصول هو الصحيح هل ذكر الشارح له مثال أقرأ يعني هذه طبعا طريقة درج عليها كثير من الوصولين وأنا يعني أقول لابد أن يكون طالب العلم في الأصول يعني يوسع مدارك مدام أن المسألة فيها خلاف فلابد أن نقف على مثال تطبيقي يعني لا, لا, لا يقول قائل إن القاتل إذا كان أسود يقتل وإذا كان أبيض لا يقتل وإذا كان أحمر أو أصفر هذا لا قائل به هل هناك مثل آخر؟ فأيضا لم يقل بهذا يعني من باب, من باب الأمثلة العقلية فقط لكن الذي أراه مثالا صحيحا فقهيا تعليل الحنفية لعلة الذهب والفضة بكونهما موزونان فتعليم علة الربا في النقدين بالوزن وصف طردي وصف طردي لا مناسب له في الحكم طبعا لابد أن تعلم أن هناك هذه الوزن التقريرات غالبا أهل الأصول والفقهاء يختلفون فيها فقد يكون عندك الوصف طردي وهم يكون عندهم من باب العلة المنصوصة اجتهادا يقولون يعني أن فيها نص طبعا العلة في الصحيح هذه يستخدمها بعض الفقهاء لكنها محل إشكال فليس هناك علة منصوصة في علة الربا لا في النقدين ولا إنما بعضهم يقول وزنا بوزن هذا يدل على ليست منصوصة إنما يفهم من النص تعليق الحكم على الوزن لكنه وصف طربي أي مناسبة أنا أسألكم أي مناسبة بين الذهب والفضل والوزن ليس هناك مناسبة ليس هناك مناسبة إنما المناسبة كونهما أثماء كونهما أثماء فتعليل الحنفية بالوزن في علة النقدين في الربا الصحيح أنه يقال إن هذا وصف طردي وصف طردي ومعنى وصف طردي أي لا علاقة بين الحكم وبين الوصف يسألك أي علاقة هل هناك أي علاقة معتبرة بين الحكم وبين التعليل بالوزن واضح هذا الشرط واضح طيب. الشرط الخامس أن يكون الوصف معتبرا خاص اسم الخامس أن يكون الوصف معتبرا والمعنى أن تكون العلة من الأوصاف التي اعتبرها الشرع وبنى عليها الأحكام سواء اعتبره بعينه للحكم ذاته أو كان معتبرا في موضع آخر إذن هو ذكر هنا نوعان من أنواع الاعتبار المعنى الاعتبار أن تكون العلة من الأوصاف التي اعتبرها الشرع وبنى عليها الأحكام وذكر أن الاعتبار هنا نوعان الاعتبار الأول وهو الأقوى اعتبره بعينه للحكم ذاته والثاني أو كان معتبرا في موضع آخر مثال النوع الأول من الاعتبار هو اعتباره بعينه للحكم ذاته كالأذى الناشئ عن المحيظ علة أو علة إيجاب الاعتزال في المحيظ قال الله تبارك وتعالى يسالونك عن المحيب قل هو اذى قل هو أذى النساء في المحيب اذا علل الاعتزال هذا الحيض لماذا بماذا بالاذى فاعتزل النساء في المحيب لا تقربوهن حتى يطهرن اذا تطهرن زال زال الأذى فهنا وصف معتبر لماذا سمي لماذا ذكر عنه معتبر لان الدليل دل على اعتباره لان الدليل دل على, على اعتباره وصفا يسالونك عن المعيد قل هو ادا فاعتزل النساء وسياتي معنا يعني ما قيمه الف هنا عند الاصوليين في بيان العلة في نسالك العلة وما مثال القسم الثاني من أنواع الاعتبار وهو معتبر في موضع آخر قالوا مثال يغتروا كثير من الوصول مثال متداول قالوا ثبوت الإجماع على اعتبار الصغر علة للولاية على مال الصغيرة الصغيرة البنت الصغيرة إذا عندها مال فإن, الو فإن الولي هو الذي يتولى حفظ مالها لماذا؟ لأنها صغير فقالوا أيضا طبعا دليلوا من القرآن وابتلوا اليتامة حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا هذه الأيد واضحة باعتبار أن اليتام الصغار يعني يعني قبل أن يبلغ سمى يتيم فإذا بلغ زال عنه وصف اليتام أن التعليق هنا على الصغار فقال الصغيرة الولي إنما علل كونه وليا على مال الصغيرة لصغرها فكذلك أيضا في تزويجها لأنها صغيرة كذلك أيضا في تزويجها فيكون هذا الوصف وهو الصغر معتبرا للحكم في موضع آخر وهو التزويد فالآية جاءت في ماذا؟ الآية جاءت في في المال يعني الشرع اعتبر الصغر في حفظ المال في الولايه على المال في الولايه على الماء ف ايضا اخذ هذا الاعتبار الى موضع اخر وهو الولايه في التزويج الولايه في التزويج الولايه في التزويج كما سبق في الشرط الرابع أن يكون الوصف مناسبا عكسه الوصف غير المناسب وهو الطردي لأن الوصف مناسب في مناسب بين الحكم والعلم الوصف الطردي ليس هناك مناسب بين الحكم والعلم هنا الوصف المعتبر عكسه المرسل عكسه المرسل وسمها المناسب المناسب المرسل والمناسب المرسل أو المصلحه المرسله او المصالح المرسله هذا سبق بيانها وهو الوصف الذي لم يشهد لاعتباره ولا لالغائه دليل خاص الوصف الذي لم يشهد لاعتباره لا ولا لإلغائه دليل خاص وما يسمى بالمصلحة المرسلة وسبق بيان كلام أهل العلم على المصالح المرسلة وأشهر من قال بذلك هم المالكية وليس ثمة مذهب من المذاهب لم يستخدم المصلحة المرسلة سواء أقر بها دليلاً او لم يقر بها دليلا وطبعا يذكرون امثلتها جمع القرآن والتاريخ بالهجرة وهكذا هذه المصالح مرسلة مصالح مرسلة طبعا المصالح مرسلة ليس عليها دليل خاص لكن عمومات الشريعة تدل عليها لكنهم يتكلمون على دليل على الدليل الخاص على الدليل الخاص الشرط السادس كل شرط إذا فيه إشكال نقف عنده قبل أن نتجاوز الشرط نقف هذا الادعاء لا ليس هناك يعني ليس نبش إن يكون معتبر يعني الشرع اعتبر هذا هذا الوصف الشرع اعتبر هذا الوصف الشرع اذا اعتبر هذا الوصف يكفي اما قضيه يكون اولى او غير ذلك ان مساله اخرى لكن نحن نتكلم عن هل الوصف هذا معتبر أو الوصف هذا غير غير معتبر الوصف المعتبر هو الذي يشترض في كون الجامع اللي. أما إذا كان وصف غير معتبر وهو المصلحة المرسلة فإنه لا يصبح أن يكون الوصف مرسلا فيقاس فيقاس عليه أو يعلن به أو يعلن به المصارح المرسلة لا يعلن لا يعلن, بها لا يعلن بها طيب الشرط السادس أن يكون الوصف مطلدا طبعا الشرط السادس والسابع ذكر أن فيهما خلاف وطبعا سنتكلم في آخر في آخر كلام على الشرطين على طريقة العلماء في شروط اعتبار الجامع علم فلا نستعجم أن يكون الوصف مطريدا ما معنى الاضطراط أن يكون الوصف مطريدا معنى الاضطراط أنه كلما وجدت كلما وجدت العلة وجد معاه الحكم هذا معنى الاضطراط وجدت العلة وجد الحكم طيب وجدت العلة ولم يوجد الحكم ماذا يسمى ها استيواب يعني غير بس يسألو اسم يسمى النق اذا وجدت العلة كلما وجدت العلة وجد الحكم هذا يسمى الاطراء إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم في بعض صورها فإن هذا يسمى النقل لأنه لا يتخيل أنه كلما وجدت العلة لم يوجد الحكم هذا لا يتخيل إنما أن توجد في بعض الصور العلة ولا يوجد الحكم هذا يسمى, يسمى النقل يسمى الدقل طيب عرفتم الاضطرات عرفتم النقد سيأتي يعني تفصيل في النقل بكلام مطول إن شاء الله هذا الشرط اختلت فيه أهل الأصول الشرط السادس والسابق في خلاف عند أهل الأصول هل هو شرط أم لا صنيع المصنف يفهم منه أن الشروط الأولى يعني شبه متفق عليه هذا الشرط اختلف في أهل الوصول فمن اشترط الاضطراط يشترط في العلة حتى تكون صحيحة معنا هذا الشرط لا تكون العلة صحيحة إلا إذا وجدت اضطراط فكلما وجدت العلة وجدت حكم إذا وجدت صورة من الصور وهو كون العلّة موجودة والحكم غير موجود فإنه يقول إن الإضطراض هنا لم يوجد فهذا يدل على أن هذه العلّة ليست صحيحة ليست صحيحة من اشترط الإضطراض جعل النقد مفسدًا للعلّة جعل النقض مفسدًا للعلّة والنقض بينا لكم معناه وجود العلة دون الحكم في بعض صورها خلاف الأصوليين في هذا الطويل ومن يقرأ في بحر الزركشي ربما يغرق تمام حتى ايضا كلام ابن الحاجب وغيره كلام طويل في هذه المسألة وخلافهم قوي فيها وربما نذكر يعني ان الذي يظهر بالعلم عند الله التفصيل وهو ان كان تخلف الحكم عند ذلك الوصف يعني مع وجود علة لا لمانع أو فقدان شرط لا لمانع يعارض العلة أو فقدان شرط فذلك النقل يفسد العلة إذن إذا كان النقل لموجود مانع أو لفقدان شرط فإن العلة لا تفسد العلة لا تفسد إذا تخلفت العلة عن الحكم أو تخلف الحكم عن العلة إذا تخلف الحكم عن العلة وجدت العلة ولم يوجد الحكم لكن لمانع أو بفقدان شرط فإن ذلك النقم لا يوجب فساد العلة أما إذا لم يوجد منع والشروط متوفرة وتخلف الحكم عن العلة فإن هذا النقد يعتبر مفسدا من, مفسد من العلة مثاله تعليل حرمان القاتل من الميراث بأنه استعجل غرضه قبل أوانه فعوقب بحرمان المالكية يعملون طرد هذه العلة يعملون الاضطراط في هذه العلة فيقولون العلة في الناكح في العدة أنه تعجل شيئا قبل أوانه فيحكمون عليه بتعبيد التحريم معاملة له بنقيض مقصود كما عمل القاتل لمورثه بنقيض مقصود القاتل إذا قتل مورثه فإنه لا يعرف فالمالكي يقولون أيضا لو أن رجلا خطب امرأة وهي في عدتها ما عرض خطب فإنها تحرم عليه على التأبيد لماذا؟ لأنه تعجل شيئا قبل أواني كالقاتل تعجل الميراث فعوقب بالحرمان واضح الحنفيه والشافعيه لا يسلمون فيقولون هذه العله منقوضه كيف باي شيء يقولون بام الولد في القات الم... يعني القات لانه القياس على على القات فأنت إذا تريد أن تبطل تبطل الأصل تمام فالمالكي الحنفية والشافعية يقولون هذه العلة منقوضة بأي شيء يقولون بأم الولد إذا قتلت سيدها لاستعجال العتق فإنها تعتق عند الجنين فيتعجل شيئا قبل أوانه ولم تعاقب حرمانه هي بالولد اذا مات سيدها اعتقد حتى لو قتلت لكن تقتل في يد مسافه لكن هي تعجلت العدف فاعتقد بالقتل واضح سينقذونها بهذا ويقولون ايضا ورب الدين ينقذنا ب بامر حتى تثبتون ان ان ليس كل من تعجل شيء قبل آوانه عوقب احرمه يقولون رب الدين إذا قتل المدين لاستعجال الدين فإنه يتعجله فالعلة هنا انتقضت يعني رجل له دين على آخر يعني لما يقولون الدين المؤجل يحل بالموت الدين المؤجل يحل بالموت موت فهذا اذا قتل ويتعجل دينه فانه فإن الدين يحل بمجرد موت المدين فهنا يقولون ان العله منقوره طيب تخلف الحكم في صورة النقب لمانع طبعا هذا مثال على النقب نقض العلة على نقض العلة أما ما ذكرنا معنى العلة إذا كان تخلفها لمانع فإنها لا تنتقل تخلف الحكم في صورة في صورة النقض لمانع فذلك لا يطلع علة يعني العلة وجدت لكن الحكم لم يوجد ما السبب وجود مانع مثاله احتجاج المالكية على وجوب الزكاه في مال الصبي باحتجاج المالكيه على وجوب الزكاه في مال الصبي بانه مال كل النصاب فوجب في ماله الزكاه قياسا على البالغ واضح فتقول الحنفيه هذه العلم من قوضه هذه العلة من قول بصورة الدين فإن المدين يملك النصاب ولا تجيب عليه الزكاة هم يقولون علة وجوب الزكاة في من الصبي أنه ملك نصابا فيقاس على البالغ الذي يملك نصابا فالحنفية ينقضون هذه فيقولون هذه العلم انقضة بصورة الدين فإن المدين الذي عليه دين لو ملك النصاب فإنه لا زكاة عليه وهو يملك نصابه فيجيب المالكية فيقولون إن الدين يمنع وجوب الزكاة طبعا شلاف مذهبي لكن كلبا على يعني قضية الراجع في التين المدين انما إنما بيان للصور ثقهية عند الملمان فالجواب عند المالكي يقولون تخلف الحكم عن العلة هنا لوجود مانع لوجود مانع فلا يسلمون اعتراض الحنفية فيقولون إنما لم يجب لم تجب الزكاة عن المدين مع ملكه النصاب لأن الدين يمنع وجوب الزكاة لأن الدين يمنع وجوب الزكاة كون الدين يمنع وجوب الزكاة لابد أن يعلم أكثر فيقوله أي الملكية لأنه إذا ازدحم حقا ازدحم حقا على مال واحد قُدِّمَ أَقْوَاهُمَا وَحَقُّ الْغُرَمَاءَ أَقْوَى مِنْ حَقِّ الْفُقَرَاءَ حَقِّ الْغُرَمَاءَ أَقْوَى مِنْ حَقِّ الْفُقَرَاءَ يعني يعطيها الغرماء أول من يعطيها الفقراء اسمها الكلام الجميل يقولون لأن المسلحق إذا تعين ترجحا على مستحق لم يتعين عندك الفقهاء لأن المستحق إذا تعين ترجح على مستحق غير متعين طبعا تنفى في في قضية الحجر ورماء في مسألة الظفر وغير من المسألة الشيخ الأمين الشنقيت رحمه الله في مذكرته ذكر أن النقض تخصيص في المنصوصة وقد حد في المستنقضة وقد عزاه إمام الحرمين في كتابه البرهان المشهور إلى الأكثر الشيخ الأمير شنكت الله يستظهر أن النقض في العل المنصوصة تخصيص وليس إفساد لا يفسد العل إنما هو تخصيص من باب التخصيص ويرى أن النقض في العل المستنبطة قادح قوادها القياس ستأتي إن يقول لأن النص على صحة العلة أقوى من النقض بتخلف الحكم عنها فلا يبطل الأقوى بالأضعف كلام متين يقول لأن النص على صحة العلة هذا العلة المنصوصة العلة المنصوصة النقض لا يفسدها إنما هو باب التخصيص كيف؟ يقول لي أن النص على صحة العلة أقوى من تخلف من النقض وهو تخلف الحكم عنها فلا يبطل الأقوى بالأضعف كون العلة منصوصة هذا شيء قوي كونها تبطل بالنقض هذا يعني أضعف من النص على العلم هو محتمل هو محتمل لكن القاعدة أن لا أنه لا يبطل الأضعف أن الأضعف لا يبطل الأقوى أن الأضعف لا يبطل الأقوى إنما إذا تعارض أقوى وأضعف يؤخذ بالأقوى ويترك الأضعف دلالة نعم طيب ما نكون نتحدث من الحاجة غير. اذا هذا الشر وهو الاضطراد الصحيح ان الاضطراد شرط في صحه العلل في صحه العلة لكن ليس على اطلاقه فاذا تخلف هذا الاضطراد بسبب وجود مانع أو انتفاء شرط فانه لا يعد مبطلا للعله اي النقم لا يعد مبطلا للعله الشرط السابع والاخير أن يكون الوصف متعديا وهذا الوصف طبعا او هذا الشرط فيه خلاف وخلاف قوي بين اهل الاصول والمقصود بأن يكون الوصف متعديا المقصود أن توجد في محل آخر غير محلها الذي نص عليه الشر العلة أن توجد في محل آخر غير محلها الذي نص عليه الشر طبعا إذا كانت علة الحكم لا تتعدى إلى غيره إذا كانت علة الحكم لا تتعدى إلى غيره فلا قياس بها بالإجماء لعدم تعدها إلى الفضل يعني على سبيل المثال شهادة خزين بشهادة رجله هذه لا تتعداها إلى غيرها هو طبعا هناك تعليل لكن العلة هذه غير متعدية, غير غير متعدية. فهنا لا يعلم إذا كانت العلة علة الحكم لا تتعداه إلى غيره فلا قياس بها بالإجماع وإنما اختلفوا في صحة تعليل محلها القاصرة عليه بها هنا الإشكال إذا كانت العلة إذا كانت العلة طبعا حتى العلة المنصوصة القاصرة طبعا العلة إما تكون متعدية وإما تكون قاصرة طيب؟ إما تكون متعدية أو تكون قاصرة إذا كانت العلة متعدية يجوز التعليم بها إذا كانت العلة قاصرة فأنت تنظه إذا كانت العلة القاصرة منصوصة ثبتت بالنص أو ثبتت بالإجمع فإنه يجوز التعليل بها بلا خلاف إذن الخلاف في أي شيء في العلة القاصرة المستنبطة العلة القاصرة القاصرة عكس المتعدل والمستنبطة عكس المنصوص إذن خلاف في هذه الجزئية فقط هل يجوز يعني انت تستطيع أن هل يجوز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة ام لا واضح يا اخوان في خلاف الله ينعل عينك علينا الخلاف في العله القاصره المستنبطه مشهور عند الأصولية فالحنفية ومن وافقهم يشتريطون التعذية فيها يشتريطون التعذية فلا يقولون بأن العل القاسر المستنبطة حجة يعني إذا كانت خاسرة فإن ليست متعذية والمانكية والشافعية ومن وافقهم لا يشتريطونها فيقولون يجوز التعليل بالعلّة القافرة المستمر بل إن المالكية والشافعية ومن وفقهم يرون الدليل إذا دلّ على اعتبارها كانت علّة الحكم الثابت في محلها سواء كانت موجودة في غيره أو لم تكن يعني ذهبوا إلى أبعد في تقرير مذهبهم وهو أن العلة القاصرة المستنبطة يجوز التعليل يجوز التعليل بها بالمثال يتضح المقال علة الربا في النقدين يعني ربما بعض العلم يذكرون الربا مناقشة لهذا المثال لكن ربما نشر له سريعا إلا أنه مثال مشهور علة الربا في النقدين المالكية والشافعية ومن وفقهم يقولون إن علة الربا فيهما كونهما أصلا في القيمة قيم ثمن للأشياء فلو دخلهم الربا لفتقر الى شيء اخر يتقومان به فالحنفية تقول هذه الا قاسة انتم تقولون ان علة الذهب والفضة كونهما أقيما للأشياء أنتم قصرتم الحكم على ماذا؟ على علة لا توجد إلا في الذهب والفضة على علة لا توجد إلا في الذهب والفضة فلا فائدة فيها لا فائدة في بالتعريب بالعلة القاصرة هذه التي استنبضت موها الفائدة إذا كانت في الأصل فالحكم في الأصل وإنما ثبت النص ثبت بالنص لا بها وإن كانت في غير الأصل فباطل واضح كلام يقولون إذا عللتم بهذه العلة ويكونوهما ثمن للأشياء كونوهما ثمن للأشياء فهذه إلا قاسة إلا قاسة لأنها لا توجد إلا في الذهب والفضل لو وجد لو وجد شيء كونه ثمن للأشياء في غيرهما فهذا يعني ليس ثابت بالقياس إنما ثابت بماذا؟ بالنص ثابت بالنص الملكية والشافعية لهم جواب على هذا يقولون إن الحكم هو جواب متين حقيقة يقولون إن الحكم في الأصل إنما ثبت بها إن الحكم في الأصل إنما ثبت بها بمعنى أي بهذه العلة كونهما قيم أو ثمان للأشياء قالوا إنه الباعث عليه والنص معرف لا موجد يعني هي المناسبة المناسبة كونه كونها ثم كونه كونها أو كونهما ثمن للأشياء فالحكم الحكم يؤخذ من المناسبة فالباعث على تحريم الربا فيهما هو كونهما ثمن للأشياء والحكم دائما معرف لا موجد يعني يأخذ الفقيه يأخذ الفقيه من النص أمارة وتعريف, على الحكم. أمارة وتعريف على الحكم هذا طبعا مثال مشهور عند الصليين في كون الذهب والفضة التعليم به ما من باب العلة القاصرة لكن باب العلماء ما يسلم أن هذه العلة قاصرة والأمر يعني الأمر واسع الأمر واسئ لأن العلماء إذا اختلفوا المقصود بالمثال بيان بيان الحكم وبيان الصورة يعني بعض العلماء يقول أن التعديل بالثمانية ليس من باب, ليس من باب العل القاصر المستنبطة بل هو من باب الوصف المناسب كما ذكرت لكم لماذا لن يكون يتعدى إلى غير الذهب الفضة فالأوراق النقدية وكل ما يعتبر ثمن للأشياء يكون داخل فلا يسلم هو لا يسلم كون هذه العلة قاصة فقد يجاب على الحنفيهم لكن ينتقل بعدين الموضوع إلى, إلى مناقشات أخرى أن هذه العلة ليست قاصة فإذا كانت ليست قاصرة الحلفية يقولون إنما, إنما خلافنا معكم في العلة القاصرة إنما خلافنا معكم في العلة القاصرة فالشاهد الذي يظهر والعلم عند الله خلاصة هذا الكلام الطويل أنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة لكن يمنع القياس عليها يمنع القياس عليها يمنع القياس عليها فهنا في مسألة مثلا الذهب والفضة لا يقال من باب القياس فل باب وجود النص من باب وجود النص فالعلم القاخرة المستنبطة الذي يظهر والعلم عند الله جواز التعليف بها يجوز التعليف بها ما فائدة طيب ما فائدة جواز التعليف بها إذا لا يقاس عليها التعليف بالحكم وبحكمة الحكم تمام لشك أن هذا فائدة, فائدة فليس كل أمر يعني, يعني لا, لا يصح القياس عليه لا يجوز التعليم يجوز التعليم بما لا يقاس بما لا يقاس عليه يجوز ولا انتهينا من قضية في مثل مرتبطة بهذا لكن يعني نذكرها إن شاء الله في بداية الدرس وهي في حكم الأصل ذكر المصني رحمه الله لكن في الدرس القادم نكمل ما يتعلق بهذه المشاكل كلها مشاكل شروط العلة نكمل إن شاء الله التعليل بعلتين وحكم الأصل هل هو يعني من باب التعليل بعلته أم لا سيأتي إن شاء الله نكمل عليه ثم نقف يعني في الدرس القادم على طبيعة مسالك العلة حتى يكون الدرس متواصل الدرس القادم نطلب ما يتعلق شروط العلة وما ذكره بالتعليم بعلة والتعليم بعلتين هل يصح أو لا يصح ثم في الدرس الذي يليه ندخل في مسالك إثبات أو طرق إثبات العلة بالنص والقياس وهذا لغيره من من الطرق التي يذكرها الاصول وهي تعتبر يعني خاتمه مسائل القياس تعتبر خاتمه مسائل القياس فاذا انتهينا الان من شوطه الا احنا انتهينا من ثلاثه ارباع مباحث القياس هو ما يتعلق بالقياس هو المسالك أو طرق اثبات انا اللي عنده بالنص كتبت ايضا بالاجتهاد ان شاء الله سنتعرف في الدرس القادم على حسب هذا الترتيب هل هناك ربما, ربما تكون هناك نوع يعني لكن هي توهم صعوبه توهم مثل واحد يعني يريد أن يحفظ البقرة يقول صعبة لكن هي ليست صعبة فنفس القضية ليست صعبة إذا أنا أقول لك إذا قرأت هذا الدرس 33 مرة فهذا يعني كلام واحد إذا قرأت ما يتعلق بالمسالة ذكرناه في مسالة في شروط اعتبار جمعنا 33 مرة ثم وجدت صعوبه فلكم ايهاده الدرس اقرا هذه الشروط مو ثلاث مرات درسو 30 مره, 33 مرة الله 33 تمام 33 مره مو 600 مره يفعل ابن جماع الكناني لا 33 مره اقرا بس قراءة فهم بس قراءة هد قراءة 33 مرة 33 مرة وانت تقرأ تراجع لن تجد ان هناك اي مشكلة فكرة جيدة زي. اقرأ 33 مرة واجعلها مثل الطريق يعني. يعني لا, احنا لا نتكلم في اذكار انا نتكلم في طرق تدريس أما الأذكار التجارب وهذا هذا أمر مرفوع أن العلماء يقولون مثلا باب كتاب الترغيب والترهيب فيما جاء في الحديث الشريف لكن لا يستطع هذا يقول مثلا الترغيب والترهيب بما ثبت به التجريب صح؟ وإلى مجلدات ما تنتهي وتقرأ هذا حتى لو تقرأ في أعلام النبلة يقول وجربت هذا وجربت هذا فيلقى من إنسان وقال أن أدعية التي جربتها, جربتها ونفعت وأنا أدعية التي جربتها ونفعت وذلك يفعل أدعية التي جربتها الضحية ما هي؟ الأدعية التي جاءت بها النبي صلى الله عليه وسلم فالذي جربها هو هل يجزم أن الدعاء هذا هو الذي حقق له ذلك الشيء؟ أه؟ لا يدعي ربما الصلاة التي صلىها وربما دعوة إنسان له بالغيب ربما أشياء كثيرة إذن طريقة في التدريس لا. لا أشكال عليها هذه الأمور لا تدخلها البدعة الشرعية فأنا أخذ من وجوه يعني قبل درسين كان الأمر وجه أحسن اليوم شفت كده كان يعني يعني كان قائلا منكم يقولوا النهاية معاك فالعموم اقرأوها والسؤال يعني أنا أفرح به والمناقشة لكن لا لا تظن أن هناك صعوبة لا تظن أن هناك صعوبة خلاصة الكلام في هذا ليس الأمر الشخياتش ليس الأمر الوحد يقول هذا حرام العل لك هذا جائز لك إذن لابد التعليل أن يكون بناء على ضوابط شرية ليست مسألة أهواء ليست مسألة أهواء فكون هذا إلا أو كان هذا شرق انظر كيف العلماء يتكلمون ويبينون فالأمر جد, جد مهم وهؤلاء العلماء هم الذين يحفظون للناس أمر دينهم والله تعالى أهلا لا ما يصير الشفعيه في الخاص وما تعدية العلة لا يشترطونها يعني طبعا لا يشترطونها معنى أنه إذا وجدت علة متعدية فهذا أمر يسلم عندهم إنما الخلاف بين الرما كلهم أن يقولون بالقياس يقولون العلة إذا كان قاصرة مستنبطة قاصرة مستنبطة هل فيها طبعا هذا العل أنه لا خلاف فيها بناء العهد على الطوف رحمه الله في شرح المختصر يقول ولا خلاف في أن العلة إذا كانت قاصرة منصوصة أنه يجوز التعليم بها إنما الخلاف في العلة القاصرة المستنبضة إذن هذه الجزئية هي محل الخلاف فقط أم العلة المتعدية لا خلاف أنه يجوز لنا الكمال. مذر شرط البخاري وشرط مسلم تمام شرط البخاري أعلى من شرط مسلم فمعناه أن كل شيء تحقق فيه شرط البخاري فهو مقبول عنده عنده مسلم المسلم يعني يشترق المعاصر البخاري يشترق إمكانية اللقية ومسلم لا يشترق فطبيعي شرط البخاري إذا وجد هو مقبول عند مسلم لكن شرط مسلم ليس شرطا عند البخاري فنفس القضية الحنفية شرط المالكية والشافعية ليس شرطا عندها ليس شرط العفض شرط الحنفية إذا وجد فهو موجود عنده المالكية والشافعية لكن العكس لا العكس لا لأن شرط الحنفية أعلى من شرط المالكية والشافعية فهم لا يقبلون وهؤلاء يقبلون القاصرة المستمرة أن شوف ممتصوصة. أنا أعطيك العلة إما متعدية أو قاصرة العلة إذا كانت متعدية منصوصة يجوز التعليب بها العلة إذا كانت قاصرة إما تكون منصوصة أو تكون متما주는 المنصوصة بلا خلاف يجوز التعليب بها إذن خلاف العلة القاصرة المستمبتة إذن ثلاثة أنواع مقبولة المتعدية بنوعيها والقاصرة بالنوع الأول وهو المنصوص بقي الخلاف العلة القاصرة المستمبتة مثالها تعليل ب الثمانيه عند عند المالكيه والشافعيه في النقدي طبعا بابا اذا ما اظن الشرح ذكر ان المثال الصحيح في القاسره المستنبطه هي قضيه الصو المرض والسفر المرض والسفر في في الافطار في رمضان وطبعا هو مثال جيد لكن هل في مناقشه في مناقشه فكون أنه لا يجيز الافطار في رمضان من السفر والمرض فقهيا غير مسلم فهناك امور تجيز تجيز الافطار غير المرض وغير وغير السفر لكن هو مثال ولا يعني لا يشاح الانسان فيه انما من باب نبين لك الصورة مثل لما تريد تبين المطلق تقول فتحيه رقب هذا مثال مطلق تريد تبين العام تقول إن الإنسان لفي خصي الإنسان عام حين بيّنت ما هو المطلق رقبه هناك الإنسان عمو وهكذا فالمقصود هو بيان بيان يعني القاعده او الاصل الذي يذكره اهل الاصول ان قو... يسمى قواعد أصولية, قواعد اصوليه فهو مثال على هذه القاعده الاصوليه اما المثال فقد يقبل وقد لا يقبل عند عند التطبيق أو في في الفقهاء قديم العل... غير منصوص غير منصوص عليها هناك طبعا ليس على الاطلاق ليس على الاطلاق لكن من باب الغاء الفارق في التنقيح من باب إلغاء الفارق يعني الشريعة ما جاءت تفريق بين المتماثلات ولا الجمع بين المتناقضات فيقولون هذا يعني ليس من باب القياس بل من باب إلغاء الفارق وترى بعضهم يغلط على على الظاهرية في بعض المسائل في بعض المسائل يعني ربما نسلت بعض الأطوال للظاهرية بدون, يعني بدون حق بدون حق يعني إما تقليد وإما أعمالا للأصل على غير تطبيق عند الظاهرية الظاهرية ليسوا بالشناعة التي ذكرها بعض الفقهاء عنها اذنكم يقولون هذا ليس قياسا بل انبات الغاء الفائر واضح يعني مثلا قضيه احراق المال المالك الظاهري يقولون اكل مال اليتيم حرام واحراق حلال اذا فرق ايش بل يجعل لهم يعني هذا من باب, من باب التنقيح يعني ليس من باب التحقيق وليس من باب التوقيع أيضا يكونون هذا من باب قياس الأولى أو قياس الأولى إذا كان أكلوا يعني من باب, من باب أولى فليس كل الأمر يعني ليس منصوصا عليه الضائرية ينفونه لا عندهم أمور يكون هي, هي بالنص ثبتت ليست بالقياس ليست بالقياس إنما الخلاف لما ثبت بالقياس أما ما ثبت بالنص وما يقولون أن يعني بس المنصوص عليه في صورة معينة لا. عندهم, عندهم قواعد في, في الأصول الظاهرين لا يثبتون القياس القياس الذي هو تخريج المناط لا يكون دليل الحكم إلا إلا مستنبطة يقاس عليه رابط waves <laughs> of